تَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ نَكَانَ يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن يَهْدِ فَإِنَّمَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ عَن العالمين. والَّذينَ أَمَنُوا وَامِل الصَّالِ آاتِ لَنُكَِّرًاَّ عَنْهُم سَي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 وَإِن جَاهَدَاكَ لَيُشْرِكَنَّ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 et قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِآمِنِينَ مِنْ خَوْفِهِمْ مِن شَيْءٍ إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا فَأَخَذَهُمُ فَانْهَكُوا وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَا هَٰؤُلَاءِ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم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 فَبِتَغْرُو عِنْدَ اللهِ الرِّزْقُ فَبِتَغْرُو عِنْدَ اللهِ الرِّزْقُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ ترجعون.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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهَا أُولَئِكَ يَائِسُوا مِن رَّحْمَتِهِ أُولَئِكَ يَائِسُوا مِن رَّحْمَتِهِ Fama kan javab qawmi illa an qal uktuluhu au harrikuhu faanjaahu allah minan nar Inne fie ذalike la ayat l'i qawmi وَقَال إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّا وَدَّتُّم بِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 121. يفكر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 122. فآمن له لوط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 ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ من أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا دِينٌ بِعَذَابِ اللَّهِ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صِرْنِي عَلَى الْقَوْمِ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 قالوا نحن نعلم بما فيها لننجيه واهله الا ان راته مِنَ من الغابرين ولم ما يُصْلُونَ نُطًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ منزلون على اهل هذه القريه تَوْكَنَا مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ فَقُلْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي وعاذا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مسترصرين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 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ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 19. <تخذت بيتا> وإن أوهن البيوت لبيت العنكوت لو كانوا يعلمون 20. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُ إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلَىٰ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 فِيهِم اَنَّا اَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الْكَفَا بَ ٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِن لَّيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعجِونكَ بِالعَذاابِ وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَ مُعِيقَةُم بِالكَافِرين يَوْمَا يَوْشاغُُمُ العذَابُ مِن فَُوقِهِم وَمِنْ تَحتِ أَْْجُلِهِم وَيَقُول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون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 لا نُبَوِّئُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ 11. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 12. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخ خُرَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَقُولُونَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ كَانَ يُفْعَلُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ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 وَمَا هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إذا هم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 فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَوْلَىٰ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ Aleyse fi jahennama mthu'a lalkafirin Wallذien jahadu fiina lanahdiyan hum suhulana Wa inna Allah